وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الإمام بن أبي زيد رحمه الله تعالى كما في مقدمته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة فَمَنْ يعمل مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى في هذا المقدار من المتن يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وتتعلق بهذا المقدار من المتن مسائل أول هذه المسائل ما معنى الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر هو التصديق والإقرار اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه الناس والتصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر الله به في كتابه مما يتعلق من أحداث تقع في هذا اليوم فهذا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فيتعلق به الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه من نعيم وعذاب والإيمان بالبعث بعد ذلك والإيمان بالميزان والصراط إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تقع القيامة أو يوم القيامة أو الساعة تطلق ويراد بها أحد معنيين وأن الساعة آتية لا ريب فيها تطلق الساعة ويراد بها أحد معنيين أول هذه المعاني المراد بها نفخ الملك في الصور النفخة الأولى كما قال ربنا عز وجل وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ فإذن تطلق الساعة ويراد بها هذا المعنى وتطلق ويراد بها نفخ الملك النفخة الثانية والتي يكون بها حياة المخلوقات بعد موتهم كما قال ربنا عز وجل ثم نُفِخَ فيه أُخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ فإذن هذان المعنيان المتعلقان بهذا اللفظ الذي هو الساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيه ذكر الله عز وجل في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداثاً تقع عند قيام الساعة فمن تلك الأحداث ما يكون من نفخ الملك في الصور النفخة الأولى ثم بعد ذلك تموت كل الخلائق وتبقى زمناً الله عز وجل أعلم به ثم بعد ذلك تمطر على الأرض مطر قطرها كمني الرجال تنبت الناس في قبورهم ينبت بها الناس في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آذم يبلى إلا عجب الذنب فعجب الذنب هذا لما تمطر عليه المطر التي يأمر الله عز وجل بنزولها على الأرض ينبت من عجب الذنب الإنسان كما تنبت وكما يخرج النبت فإذا ثم نبت الإنسان أمر الله عز وجل الملك بالنفخ في الصور النفخة الأخرى وهذه النفخه يكون في الصور يكون فيه ارواح الناس يكون فيها ارواح الناس فإذا نفخ الملك في الصور ذهبت كل روح لصاحبها في قبره ذهبت كل روح لصاحبها في قبره ثم بعد ذلك يامر الله عز وجل الأرض فتنشق عن بني آدم فيخرجون فذلك قول ربنا عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر ثم بعد ذلك يقومون في الموقف ويقعوا ما يقع من الأهوال والنصب ثم بعد ذلك يطلبون الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا محصل ما يقع في ذلك اليوم إذن علمنا معنى الإيمان باليوم الآخر وما المراد بالساعة ومحصل ما يقع يومئذ مما ينبغي أن نعرفه في هذا الباب هو أدلة ثبوت المعاد أدلة ثبوت المعاد أدلة ثبوت المعاد منها أدلة نقلية وأدلة عقلية وهنا لابد أن تنتبه لأمر وهو هذا التقسيم تقسيم الأدلة إلى أدلة نقلية وإلى أدلة عقلية لا يراد به أن الدليل النقلي لا يكون عقليا بمعنى أن الدليل الذي يرد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون دليلاً نقلياً من حيث أنه من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويكون عقليا لتضمنه دليلاً عقليا قياس الأولى مثلاً مثلاً قول الله عز وجل كما بدأكم تعودون فها في هذه الآية هو الدليل دليل نقلي ولكنه كذلك تضمن استدلالاً عقليا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالإعادة في عقول الناس هي أهون وأسهل وأسهل من البدء فإذن ذلك كان من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتعالى أن يقول هذا دليل نقليٌ عقلي واضح الكلام فإذاً أدلة القرآن وأدلة السنة منها أدلةٌ نقلية من حيث أنها منقولة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وكذلك عقلية من حيث تضمنها لاستدلال عقليٍ وقياسات وقياسات عقلية لماذا ينبغي أن تفهم هذا الباب لأن المتكلمين وكذلك من أراد أن يرد على الملاحدة من المتأخرين يقولون إن الاستدلال بالقرآن فرع عن إثبات الخصم أنه كلام الله عز وجل يقول إنك أنت إذا استدللت بكلام الله عز وجل على الملحد هو لا يثبت أن هذا الكلام كلام لله عز وجل فلا يصح استدلالك به نقول نعم هو لا يثبت ذلك ولكن القرآن تضمن الأدلة الأدلة العقلية التي تكون حجة على هذا على هذا الخص ولذلك فالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان الكفار لا يقرون بأنه بأنه كلام الله عز وجل ولكن مع هذا قامت الحجة, قامت الحجة به به عليه فإذن هذا الأمر الذي هو إثبات المعاد دلت عليه أدلة نقلية وأدلة عقلية وقلنا الأدلة العقلية أحسنها وأفضلها وأجودها هو ما ورد في كتاب الله عز وجل وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به السلف رحمهم الله تعالى وأدلتهم العقلية هي أضبط وأقوى من أدلة, من أدلة المتكلمين فمثلا في هذه المسألة التي هي ثبوت المعاد لما تناولوا هذه المسألة من الناحية الثبوت قالوا هي ممكنة ذهنا قالوا هي ممكنة أي أن الذهن لا يحيل عدم وقوعها ولكن الأدلة الثابتة في كتاب الله عز وجل هي أقوى من ذلك لماذا؟ لأن الأمر قد يكون جائزا ذهنا ولا يقع واضح الكلام فدليلهم ضعيف مجرد إثبات جواز وقوع البعث ذهنا هذا لا يدل على أن البعث واجب وقوعه بإجاب الله عز وجل لذلك فطريقة المتكلمين كما قلنا في إثبات البعث قالوا هو جائز وقوعه ذهنا وعقلا ولكن طريقة القرآن هي أعظم فمن ذلك أدلة وجوده ووقوعه كما قال ربنا عز وجل وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لا شيء أدل على إمكاني وقوع الشيء والقدرة عليه من وجوده في العيان ولذلك ذكر الله عز وجل وقوع ذلك قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وكذلك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 كذلك من الأدلة قياس المعاد على إحياء الأرض الميتة قياس المعاد على إحياء الأرض الميتة وهذا يدخل تحت دليل الاعتبار والبرهان قال ربنا عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَقَالَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها كذلك النشور فإذن هذا من الأدلة على قيام البعث ما يتعلق بدليل الاعتبار والبرهان وهو قياس إحياء الأرض بعد موتها على إحياء, على إحياء الناس بعد موتهم كذلك من الأدلة قياس المعاد على قياس المعاد على النشأة الأولى قال ربنا عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من ثراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا ثم نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ الآية فإذن إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنا خلقناكم من ترى ومعلومٌ أن الإعادة في عقول الناس هي أهون من الخلق الأول فهذا من طرق الاستدلال الواردة في كتاب الله عز وجل ومن ذلك قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كذلك من الأدلة طبعا تحت كل جنس من هذه الأدلة تنتظم أدلة تنتظم آيات ونصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما التقسيم هو تقسيم لأنواع الأدلة لا ذكر لكل دليل ثابت في القرآن أو السن كذلك من أنواع الأدلة الثابتة في القرآن على إثبات البعث قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض كما قال ربنا عز وجل اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وقال اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يحيي الموتى او لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى الى غير ذلك من فمن يقدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى وهذا داخل في باب الاستدلال بقياس بقياس الأولى فإذن كما ترى الدليل نقلي من جهة وهو كذلك دليل, دليل عقلي فهذا يبين لك طريقة أهل السنة والجماعة وضلال المتكلمين في رمي أهل السنة والجماعة بأنهم لا عقول لهم وأنهم ظاهريون وأنهم لا يستخدمون عقولهم بل أنت إذا نظرت في نقد الإمام عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى على بشر المريسي في رده على الجهمية لا تكاد تقلب صفحة من صفحات الكتاب إلا وتقع عينك على دليل عقلي ولما تقرأ كتب هذا الإمام تعلم من أين أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حجاجه وفي قوة عارضته في العقليات وفي قوة مناظرته ومحاججته بالاستدلال العقلي الصحيح تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما أخذ ذلك من السلف رحمهم الله تعالى فأهل السنة والجماعة يستخدمون الأدلة النقلية ويستخدمون الأدلة العقلية فهذا ما يتعلق بإثبات البعث من الأدلة النقلية التي تضمنت أدلة عقلية كذلك ثم أدلة نقلية خبرية ورد فيها إثبات البعث من ذلك الإقسام على وقوعه كما في قول الله عز وجل وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وققوله والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع وقد أمر الله عز وجل أن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على وقوعه مرارا قال ويسألونك أحق ويستنبئونك أحقٌّه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم فإذن من الأدلة الخبرية الإقسام على وقوع البعض كذلك من الأدلة الخبرية الاخبار بقرب حصوله كما قال ربنا جل وعلا اقترب للناس حسابهم وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر كذلك من الأدلة الخبرية الإخبار بأن البعث موجب صفات الكمال كما قال ربنا عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانا وكقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فإذن من له القدرة الكاملة ومن أسمائه القدير ومن أسمائه الحكيم يبعث الخلق هو قادر على أن يبعث الخلق ومن حكمته أن يجازيهم عما عملوه من خير وشر وهذا كذلك يدخل من جهة في الأدلة في الدليل النقلي العقلي كذلك من الأدلة الخبرية ذم المكذبين للمعاد كما قال ربنا عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا, يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فإذن ينتظم من ذلك كله أن الأدلة في كتاب الله عز وجل على إثبات المعاد أتت وتوافرت من كونها أذلة, عقل من كونها أذلة عقلية وأدلة وأدلة خبرية نقلية وتروع الأدلة في الدلالة على الأمر الواحد تدل على مزيد الاهتمام بشأنه وكما هو معلوم أن الإيمان بالبعث من أركان الإيمان كما في حديث كما في حديث جبري من المسائل المتعلقة بالإيمان بالبعث مسألة متعلق المعاد هل المعاد والبعث يكون للروح فقط أم يكون للأجساد أم يكون للروح والجسد المعاد متعلق بالروح والبدن معا عقيدة أهل السنة والجماعة أن متعلق المعاد الروح والبدن معا لماذا؟ لان الانسان اسم لمجموع الروح والجسد لان الانسان اسم لمسمو لمجموع الروح والجسد فاذا اضيف المعادله اي للانسان أفاد ذلك ثبوته لروحه وبدنه معه ولهذا جاء في الايات التصريح بمعاد الارواح والابدان وإثبات النعيم والعذاب لهما معا كما قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وقال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه عظامه فهذا واضح في الدلاله كذلك قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربي وأنهار من عسل مصفى الآية كذلك قال ربنا عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وقال ربنا عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وكذلك قال ربنا عز وجل كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون فهذه الأدلة كما ترى تدل على أن النعيمة والعذاب والعقاب متعلق بالروح ومتعلق بالجسد كلما نضجت جلودهم إلى غير ذلك من الآيات التي مرت معنا فإذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن البعث متعلق بالروح والبدن وخالف في ذلك طوائف فخالف في ذلك جماعة من من المتكلمين وخالف في ذلك الفلاسفة في خلاف طويل لعله يأتي معنا في بعض الكتب إن شاء الله عز وجل كذلك من, من خالف في هذا الباب قال إن البعث يكون لبدن ولكن ليس هو البدن الذي في الدنيا قالوا البعث يكون للبدن ولكنه بدن آخر مخلوق جديد ليس هو البدن الذي في الدنيا وهذا مخالف للنصوص لأنها دلت على إعادة البدن بعينه كما قال ربنا عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون فإذن هذا واضح في أن البدن هو, هو عين البدن كذلك قال ربنا عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أي يعملونه في الدنيا فإذن هذه الأدلة واضحة على أن البعث إنما يكون للبدن الذي يكون في الدنيا كذلك القول بأن ذلك البدن الذي يقع عليه البعث هو بدنٌ جديد أن هذا القول مخالف للمعقول من الإعادة لأن لفظ الإعادة يدل على إعادة الجسد الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة والبداءة فروق لا تنفي أن يكون المعاد هو المعاد هو الأول بعينه سنشرح هذا الكلام يقول ابن القيم لو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعة بل يكون ابتداء واضح الكلام فإذا كان الجسد الذي يبعث هو بدن جديد سمي ذلك ابتداء ولم يسمى إعادة ولم يسمى رجعة لكن ثم فرقٌ بين الجسد الذي يكون في الدنيا وبين اعادته في الآخرة فكما أن الإنسان يكون طفلاً ثم بعد ذلك يكبر ثم بعد ذلك يشتد عوده ونحو ذلك فكذا يحصل لذلك الجسد من هذه من هذه الأمور ولكن هذا لا يسمى ابتداءً لخلقٍ جديد وإنما هو إعادةٌ له ولكن مع مزيدٍ نمو فيه ونحو ذلك على النحو الذي يحصل يعني من حيث الشبه العام الذي يحصل للإنسان في الدنيا بين مراحل طفولته وشبابه وكهولته كذلك القول بأن البعث للجسد إنما يكون لجسد جديد هذا القول يؤول إلى مقالة منكر المعاد لأن المشركين لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام للنعيم والعذاب وإنما أنكروا قدرة الله على إعادتهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا حيث قالوا كما قال الله عز وجل أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ كذلك مما يدل على قطلان هذا القول أن البدن داخل في حقيقة الإنسان لأن لفظ الإنسان اسم لمجموع الروح والبدن لا للروح وحدها كما زعل فإذن هذا ما يتعلق بأبرز ما يتعلق بمنكر بعث الأجساد وهو قول جماعة من المتكلمين وأعرضنا عن ذكر كل أقوالهم أو ذكر أقوال الفلاسفة فالمهم أننا نفهم الآن أن البعث عند أهل السنة والجماعة يكون للر... للأرواح وللأجساد وهذه الأجساد هي الأجساد التي تكون في الدنيا وكونها تبعث لا يعني هذا أنه هو لا يعني هذا أن صفة الجسد هي هي وإنما تتغير صفاتها على النحو الذي تتغير فيه صفات بني آدم من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة كما مر, كما مر معه فإذن وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وتعبير المصنفها هنا يبعث من يموت يريد به أن البعث يكون لمن في القبور ولغيرهم فالميت الذي له أسد مثلاً أو مات غريقاً في بحر أو احترق فكل هؤلاء يبعثون كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه ولذلك عبر المصنف هاهنا بهذا التعبير وأن الله يبعث من يموت وأما ما ورد في كتاب الله عز وجل أنه يبعث من في القبور ليس المراد به التخصيص وإنما المراد به وخرج مخرج الغالب فالغالب هو أن الناس يقبرون فخرج مخرج الغالب وليس المراد بذلك التخصيص بدليل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي قال لآهله إن أنا ميت فاحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف الحديث الذي تعرفونه فجمعه الله عز وجل بعد ذلك إلى آخر الحديث كما هو معروف عندكم فإذن وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعوده ثم قال وان ان الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات هذا له تعلق بما قبله لما ذكر رحمه الله تعالى الساعه ذكر ما يكون من الجزاء يومئذ على الحسنات على الحسنات فذكر جزاء الحسنات لانه لان أعظم الجزاء على الحسنات يكون يوم يكون يوم القيامه قال وان الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات هذه المسألة وهي مساله مضاعفه الحسنات مر معنا طرف منها في شرح الأربعين في قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة من هم بحسنة فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف نتناول هذه المسألة من الجهة التي ذكرها المصنف دلت الأدلة على مضاعفة الحسناء ولكن تنوعت الأدلة في مقدار المضاعفة فورد أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإذن عندنا العشر وهي أقل الجزاء على الحسنة فكل عمل ابن آدم مضعف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم مضعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فأقل ما يكون هو العشر حسنا كما استظهره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري الموسم بالفتح فأقل المضاعفة العشر ثم بعد ذلك يزيد عن العشر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل وزغا من الضربة الأولى كانت له مئة حسنة إذن هذا أكثر من العشر وكذلك ثبتت المضاعفة بالسبعمائة كما في قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فإذا تم مضاعفة تكون بعشر ومضاعفة تكون بأكثر من عشر ومضاعفة تكون إلى سبعمائة ضعف ومضاعفة أكثر من السبعمائة كما قال ربنا عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكما في في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا تتنوع ويتنوع مقدار المضاعفة في الحسنات ما هي الأسباب التي تتضاعف بسببها الحسنات من هذه الإسباب ما يقوم في القلب من الصدق والإخلاص من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صحابتي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فبسبب ما قام في قلوبهم رضوان الله عليهم من الصدق والإقلاص لله عز وجل كانت حسناتهم أعظم من حسنات من أتى بعده وكذلك ما ذكره ربنا عز وجل عن نساء النبي يا نساء النبي من يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين فإذا من أسباب المضاعفة ما يقوم في القلب من الإخلاص والصدق لله جل وعلا كذلك من أسباب المضاعفة المكان الفاضل كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجد بمئة ألف صلاة فيما غيره عذا المسجد عذا مكة من أسباب المضاعفة ما يتعلق بالمكان الفاضل كذلك من أسباب المضاعفة الزمن الفاضل كما في قول الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر وإذن تتنوع, تتنوع أسباب المضاعفة بحسب اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف ما يقوم في القلب إلى غير ذلك من أنواع الأسباب المتعلقة بهذا الأمر وإنما المرادها هنا الإشارة فإذن وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنان وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات ذكرها هنا ما يتعلق بالتوبة وأنها تكون مانعا من موانع إنفاذ الوعيد ودل على ذلك أدلة منها قول ربنا عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إلى غير ذلك من الأدلة الذالة على هذا الأصل الذي هو أن التوبة مانع من موانع إنفاذ الوعي وكذلك دل على ذلك الإجماع كما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى قال واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة ومن الزنا ومن فعل قوم لوط ومن شرب الخمر ومن كل معصية بين المرء وربه تعالى مما لا يحتاج في التوبة منه إلى دفع مال ومما ليس مظلمة لإنسان فإذا التوبة مانع شامل يمنع إنفاذ وعيد جميع الذنوب ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التوبة تمحو جميع السيئات وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. فإذن هذا ما يتعلق بشمول التوبة وكونها تكون سبباً للمغفرة من جميع الذنوب مما يستشكل على شمول التوبة وأنها مانع من موانع إنفاذ الوعيد ما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بقتل النفس قال ربنا عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ف يفهم من النص ان قاتل النفس لا توبه له ونقل ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وعن جماعة ممن بعدهم ويمكن درء هذا الإشكال من وجوه أولها أن قول الله عز وجل وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا معارض بالنصوص الدالة على قبول التوبة من كل ذنب فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا والأخذ بالظاهرين ممنوع فعندنا الظاهر الأول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والثاني إن الله يغفر الذنوب جميعا فتعين الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع. ووجه الجمع أن يقال وسيأتي تفصيل ذلك أن النص الأول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هو سبب للخلود في جهنم ولكن هذا السبب لابد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع فعفو الله عز وجل إن الله, يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غفران الله عز وجل مانع لهذا السبب الذي هو خلود هذا القاتل في النار لأن الخلود عند العلماء قسمين هو الخلود المطلق الذي هو خلود الكفار لا يخرجون من النار أبداً والخلود النسبي, الخلود النسبي يعني تتطاول عليهم الأزمنة في النار ثم بعد ذلك يخرجون, يخرجون منه فإذن يجمع بين الأدلة بهذا وأن ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا سبب للخلود في النار ولكن السبب لا يستقل بذاته حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع فإذا وجد المانع وهو عفو الله عز وجل لم يتحقق, لم يتحقق السبب واضح الكلام ليس بواضح طيب كذلك يقال أن نقل عن بعض السلف من القول بعدم تأثير التوبة في وعيد القاتل المتعمد يمكن أن يحمل على وجه لا يعارض ما سبق فإما أن يحمل على التغليض في الزجر ويدل على صحة هذا المحمل قول سفيان رحمه الله كان أهل العلم إذا سئلوا أي عن توبة القاتل المتعمد قالوا لا توبة له فإذا ابتلي رجل قالوا له تب فاذا ابتلي رجل قالوا له توب وكذلك من اوجه حمل قولهم أن يحمل على عدم سقوط حق الادمي بالتوبه لان قاتل النفس له جهه تتعلق بحق الادمي هذا المقتول أن يحمل قولهم على عدم سقوط حق الآدمي بالتوبة لا على عدم قبول الله عز وجل له وبما أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر لا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول فيجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به وهذا ما ينبغي عليك أن تفهمه مما ورد عن الصحابة ردوان الله عليه كونهم قالوا لا توبة له لا يعنون بذلك أنه خالد مخلد في النار من, من جنس خلود الكفار واضح الكلام فإذن لا يريدون بهذا المعنى وإنما يريدون أنه, أنه يعذب ويحمل قولهم على هذا الذي مر معنا إما أن يكون على سبيل التغليض وإما أن يكون أنه لا ثوبة له من جهة تعلق هذا الأمر بحق الآدم فإذن هذا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالكبائر قال وأن الله سبحانه ضعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر التوبة من المسائل المتعلقة بها معنا معرفة معناها معرفة معنى التوبة فالتوبة اصطلاحاً يختلف معناها باختلاف من تضاف إليه فإذا أضيفت إلى الرب سبحانه كان المراد بها أحد معنيه فإما أن يراد بها التوفيق كما في قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا أي وفقهم للتوبة ليتوبوا ويكون من معانيها القبول كما في قول الله عز وجل فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهِ فهذا إذا أضيفت إلى الله جل وعلا إذا أضيفت إلى العبد كذلك كان المراد بها أحد معنيين من معانيها الرجوع إلى الله عز وجل بالتزام الأوامر واجتناب النواهي وهي التي تذكر مفردة كما في قول الله عز وجل وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فيكون المراد بالتوبة التزام الأوامر واجتناب النواهي ويكون من معنيها المعنى الثاني بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل بترك النواهي فالأول معنى أن يكون معناها فعل الأوامر وترك النواهي ها هنا معناها ترك النواهي وذلك إذا ذكرت مقرونة بفعل المأمور كما في قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا من معانيها التوبة لها أركان لا بد أن تتحقق لكي تكون توبة مقبولة أول شروطها وهو ركنها الأعظم الندم وبعض أهل العلم قالوا التوبة إنما هي الندم والندم مستلزم لما يتعلق بها من العزم على ترك المحرم وعدم فعله والإقلاع عنه فالندم المراد به الأسف على المعصية وهو يتضمن ثلاثة أشياء يتضمن اعتقاد قبح المعصية وبغضها ويتضمن ألم يلحق قلبه عليه فإذن يتضمن ثلاثة أشياء اعتقاد قبح المعصية وبغضها وألم يلحق القلب عند تذكر اشتراط الندم راجع فيه بعضهم فقال إن الندم عمل قلبي لا يستطيعه الإنسان والمراد هو أن يحصل الوسائل التي تعينه على الندم فبمعرفته لقبح المعصية وبغضها له شرعا وبغضه لها شرعاً يتحقق من ذلك الندم الذي يكون ركناً في التوبة كذلك من شروط الاقراء الإقلاع والمراد به الكف عن المعصية يعني تركها في الحال والتخلص مما قد يرتبط بها من حقوق الآدميين بطريق من الطرق الشرعية المعتبر كذلك من شروطها العزم والمراد به عقد القلب على عدم العودة إلى المعصية التي تاب منها على تقدير خطورها بالبال والقدرة عليها كذلك من شروطها فعندنا الآن هذه الشروط وثم شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى ولكن نكتفي العلماء بذكر هذه الشروط ما يتعلق بحق الآدميين وهو ما يتعلق بظلمهم هذا يكون فيه رد المظالم إلى أصحابها يكون فيه اشتراط رد المظالم إلى أصحابها قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر ها هنا ذكر مكفر من مكفرات الصغائر وهو اجتناب الكبائر كما قال ربنا عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمن اجتنب الكبائر ووقع في اللمن من الصغائر كان اجتنابه للكبائر سبباً لغفران صغائر وتتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى وهي هل تكفير الأعمال الصالحة للصغائر يشترط فيه اجتناب الكبائر ام لا واضح صوره المساله هل تكفير الاعمال الصالحه للصغائر يشترط فيه ترك الكبائر ام لا ف ذهب الجمهور الى ان ذلك يشترط واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الحديث مكفرات لما بينها مجتنبت الكبائر فاستدلوا بهذا الحديث أن الأعمال الصالحة لا تكون مكفرة للصغائر إلا إذا اجتنب العبد الكبائر والذي عليه المحققون من أهل العلم وهو مختار ابن رجب رحمه الله تعالى ورجحه النووي في شرحه على مسلم وابن حجر في الفتح أن ذلك لا يشترط ان ذلك لا يشترط قالوا ان ترك الكبائر هو سبب براسه لتكفير الصغائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمدام أنه سبب برأسه لا يكون قيدا في سبب آخر فيكون ترك الكبائر سببا لتكفير الصغائر وتكون الأعمال الصالحة سببا لتكفير الصغائر ف هذا مكفر براسه من مكفرات الصغائر وهذا مكفر براسه من مكفرات الصغائر وقالوا ان الله عز وجل لما ذكر ان الكبائر مكفره للصغائر قال انت تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولم يذكر قيد الذي هو العمل الصالح وإنما جعل ترك الكبائر برأسه سبباً للتكفير عن الصغائر كذلك قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً نكفر عنه سيئاته فإذا ذكرها هنا إيش؟ الإيمان والعمل الصالح ولم يقيده بترك الكبائر واضح الكلام فإذا العمل الصالح برأسه سبب للتكفير عن الصغائر وترك الكبائر برأسه سبب للتكفير عن الصغائر نحن نذكر هذه بعض التفاصيل نحن نستفيدها هنا المسائل ونستفيد كذلك إعمال العقل على تدبر الكلام وتدبر المسائل وفهمها فالمرادها هنا أن نفهم هذه المسائل والمراد كذلك أن نحرك أذهاننا في طريقة التعامل مع الأدلة نعم فضل. ايش المراد الترك التارك عندنا فيه او المراد به الترك مطلقاً فاما اذا تركها لله عز وجل بعد ان هم بها هذه تكون حسنة ها هنا يا اخوان انتبهوا لامر وهو اننا قلنا ان ترك الكبائر بدون النظر إلى العمل الصالح يكون مكثرا للصغائر لكن تعال تصور المسألة إذا ترك الكبائر ثم لم يعمل الواجبات من الأعمال الصالحة أو بعض الواجبات من الأعمال الصالحة كأن يكون ترك الزكاة أو الصور أو الحج ونحو ذلك هل يكون في هذه الحاله ترك الكبائر مكفرا للصغائر من يجيب لا يكون الدليل واضح صوره المساله يعني رجل نعيد رجل ترك الكبائر ووقع في شيء من اللم لكنه في نفس الوقت ترك الحج والصوم ونحو ذلك من الواجبات أحسن هذه هي صورة المسألة هذا لا يسمى تاركاً للكبائر لأنه هو فعل الكبائر فعل كبيرا وهو تركه للفريضة واضح الكلام فهذا ما يتعلق عرفتم أثر تصور المسائل أنت تقرأ ثم تجد أن المسائل فيها, فيها نوع تداخل واضح الكلام كذلك رجل ترك الكبائر ولكنه يفعل الصغائر وهو مصر عليها هل تكون يكون تركه للكبائر مكفرا له؟ معاذ؟ لماذا؟ أحسن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 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا ما يتعلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فذكر الشرك وذكر ما وراء ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فشملت الآية الصغائرة والكبائر قال ومن عقبه بناره أخرجه منها فأدخله بها جنة ها هنا في قوله وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته ها هنا لابد من ضبط القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد أهل السنة والجماعة ينظرون إلى السبب في الوعد مع ضميمة النظر إلى الشرط والمانع مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة فإذا نظرت إلى هذه هذا الدليل نظرة متأنية فأخذت بحثت عن الشرط في قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين ثم بحثت عن المانع في قول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله فإذن ثم سبب في دخول الجنة وهو من صلى البردين دخل الجنة وتم شرط وهو حصول التقوى إنما يتقبل الله من المتقين وثم مانع وهو حصول الردة عياذا بالله جل وعلا فأهل السنة ينظرون إلى السبب سبب الوعد مع تقييده بالشرط والمانع فإذا حضر الشرط وانتفى المانع كان هذا المعين الذي أتى بالسبب مستحقاً لهذا الجزاء فهذا ما يتعلق بالوعي خذ مثالاً في الربا إن الله عز وجل قد قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا وعيد هذا سبب لهذا الوعيد ولكن ثم شرطٌ له كما في قول الله عز وجل ولا جناه عليكم فيما أخطأتم به وكما في قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهذا ما يتعلق بالعذر بالجهل فإذا كان الإنسان جاهلاً بأن هذا ربا أو يكون جاهلاً بأن, بأن الربا محرم وعلى قيود معروفة عند العلماء في مسألة العذر بالجهل فها هنا ثم شرط وكذلك لا بد من انتفاء المانع وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يكون السبب متحققا ولكن يوجد المانع وهو عفو الله عز وجل فلا يتحقق هذا فلا يتحقق هذا الوعيد فإذا هذه طريقة أهل السنة والجماعه في التعامل مع نصوص مع نصوص الوعيد والوعيد وتم لهم طرق اخرى في الرد ولكن هذا المسلك هو اقواها في المحاجه مع ضميمه قولهم أن القول بأن الله عز وجل يعفو عن صاحب الكبيرة دون الشرك بالله عز وجل إذا لم يتب منها الله عز وجل كونه يعفو عن هذا أو قد يعفو عن هذا هذا لا يستنزم منه عدم إنفاد الوعيد لأن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فثم قوم يعفو الله جل وعلا عنهم برحمته وفضله وثم قوم يؤاخذهم بذنوبهم بعدله سبحانه فكونه سبحانه وتعالى يعفو عن طائفة من الناس ارتكبت الكبائر ما دون الشرك بالله عز وجل ولم تتب منها هذا لا يستنزم منه أن الوعيد لم يقع لأنه قد وقع في غيرهم وهؤلاء الذين وقع عليهم الوعيد لا يخلدون في النار بمعنى التخليد المطلق الذي يكون للكفار ولذلك قال المصنف ومن بديع ترتيبه قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذن تم طائفتان طائفة يغفر الله عز وجل لهم برحمته وفضله وطائفة يعذبهم بعدله ولكي لا تظن أن هذا العذاب من أصحاب الكبائر أو من الفاسق الملي أنه يكون مخلداً في النار قال المصنف ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله بها جنته فمن يعمل مثقال درة خيراً يره ومن يعمل مثقال درة شرا يرى دلت الأدلة على انقطاع عذاب عصاة الموحدين بطرق من هذه الطرق الإخبار بأن الجنة مآل كل موحد كما روى البخاري بسنده عن أبي در مرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة فإذا من الطرق التي تدل على انقطاع عذاب عصاة الموحدين الإخبار بأن الجنة مآل كل موحد كذلك من الطرق الإخبار بخروج عصاة الموحدين من النار بالشفاعة أو بعفو أرحم الراحمين كما عند البخاري نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونه ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار كذلك من الأدلة على خروج الفاسق الملي من النار التصريح بأن العذاب الذائم مختص بالكفار كما قال ربنا عز وجل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وقال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع الصليها هنا هو الصلي المطلق وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما والدليل كذلك ما رواه مسلمٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن, ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتا حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيض عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السين فإذن هذه طرق الدلائل على خروج الفاسق الملي من, من النار وأنه لا يخلد فيها تخليد الكفار وأكتفي بهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم